يا على نور يتزود يا بحرا ساحلاً مهدياً يحمل أرواح تتوجد على مدعوتي يا رمزا يا على نور يتزود يا بحرا ساحلاً مهدياً يحمل أرواح تتوجد حلقات حلقات حلقات, حلقات, حلقات